لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ان لله السلام على Ya Siydi wa Mawlai Ya Aba Abdi Allah Assalamu ala mahen ghuslum كافور ونسج الريح أكفان والقناء خطي عشور وفي قلوب بمن والا قبره السلام يا مغلى السائلات As-salamu alayh shifaah al-dhabil awad As-salamu alayh r'uusil mushalat مظلوم كربلا البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفاري يوم جزت بالطف كل يمين من بني غالبين وكل يساري لا يعتلدها شمية علوية ليش يا شاعر ان تركتم اميتان بقراري تقطئ الرؤوس تقطئ الرؤوس ان حسين رفعتهم فوق القنا خطار أنزار نظر رود فحسين على البسيطة عاري لا يا يا تمد لكم عن الشمس بل أن إن بالشمس مهجة المختار تصهروا الشمس بحرارتها حق ان لا تكف علويان بعد ما كفنا الحسين الذاري شقوا لآل فهر قبور فابن طه ملقا بلا إقبار وين الغيار الليلة هاي المصيبة مصيبة من الليلة انت لواش جاي تسمح مصيبة منه يقول الشاعر هتكوا عن نسائكم كل خدر هتكوا عن كل خدرين هذه زينب على الأكوار شو تصيح شو تصيح شو تقول تقول آنم الحزن زينب وني ران الحزن بحشان تسري وعقب عين حسين ياماريدين ابد دنيا انا اللي عفت جسمي انا اللي عفت جثه ورحت يم السرو خليتها وردت جثتها خليتها وردت جسمها بيد القبر نزلنا يلا نبدأ هاو اسمح لي شوية أنا اللي شفت ناري لكن نار شد من نار يا نارين يا زينب وين هالنارين هذولة. نار الحرقة تخيمناية. والثانية ونار حرقت باب الدار. بعد انا اللي شفت صدرين واحد صوب المسمار. واحد كربلت خضرات. ايشلون الخيل رضا لنا اوه انا ادعر ابني وخلى مؤجتين الصين وانا ادعر صوبني وانا اللي شف الطاشتين اه شبد الحسين المظلومة هذا مظلومة شبد الحسين واحد به واحد به راسح ايه والله شبد الحسين واحد به واحد به رأس حسين بعد بعد يا زينب تقول أنا اللي وقفت مرتين وين وقفت يا زينب بعدنا ليلة 11 لكنها تتنبى عندها علم صلوات الله عليها أنا اللي وقفت مرتين والمرتين الذنين واحدة بمجلس ابن زياد متشمت نشد عني واقفة الثانية بمجلس يزيد الكسرة وما واحد بج من اهلي بذيك الساعة حشما بعدها عندك عندك عندك نفس الليلة انا اللي في جعن البين به لو صرت مفجوع انا الشاهد شوف للعباس مقطوع انا الشاهد ميت شفيع يا يا للعباس مقطوع والله صعب على بيته وانا شفت اخويا حسين كلها مكسره بلوه تلتفت يمين شمال ما تشوف احد ما عندها محامل ليلى زينه ما عدا احد يكفلها ويكفل ايتامها تلتفت يمين وشمال شو تقول انت سمعت مني بس بس المستهله أنا كنت أمير وأنهى بجلمتي قل صرت أمر وأنهى ها العز والدلال أنا كنت أمير وأنهى بجلمتي وكل أخوتي وكل عمامي بخدمتي هي يجتالي أن منعصب دمعتي وان غروب منا بش تتوجه الوين خذ يطارش معصبه وطر الفلا وين تروح للغريحة ايدر ابو يتوصله لا تقل لا تتشرح الى لا تخبر عن المصايب لها بس تقله بس تقل بس تقله اا اا يعتك عدها عتاب تقول ابوها تحمل. تقول ابوها شعط الله السبب. ان شان امر البار وعلينا الكتاب. الطوع امر الله نروح اسباء. ابا يا علي. نمشي يسرى الطوع. نش... الطوع نمشي يسرى الطوع نمشي يسرى الطوع أمر الله رادة لكن مثلي أخوها العافة احسين أخوي على الغبر جثة بعد عفت عباس على الامس والله وعفت عبا سعلى لمسناي انا بعد انا انا فارد ضحوية فقدت قومي وهلي وشن مو عبت فاطمة ولعبت علي وانا <أولي مابو جلي> ولي ما بقلي ولي قلاب قال ابن اخوته تجايا أولي تخاطب الحسين صلوات الله عليه بنسان الحال تقل ودايا وحق الشطير مرحبا ودايا يا عند الشيب من الموت ود هيا يا يا يا ترضى روح للطاغيه يا مات <متحدث> والنا يا يا مات والنا حنين الاو نسكله مات والنا يا ما تولنا يا, يا الساعه قل ضع عين مصري ما تولنا يا يا يا مش ايه مشى وخلاني بالهيا بالهم بمصائب يوم العاشوراء لما سمعت مولاتنا زينب بصوت الجواد قد أقبل خرجت مدسمعت زينب إعوال الجواد تحسب السبط أتاها بالذي هو الفؤاد ما درت أن أخاها عافر في بطن واد ودم المنح رجار خاضبا للمنكب زينب يا علي زينب من قوضا وليا طلعت والمهر عاري يا حذر تلقى زيانه بلالمور صاحيات صاح المر وياها شي يقول المور يا زيانه يا بطاح يا زيانه يا سبع يا زيانه باخذك يا مايا اناخذ ماي هيانا يا شب ما التعطش مارده زين نبلل صاحت ويعلى العظم كمواه يا مو حسين رأسيا نروح وياك وخاف عسيا ما يرضى ما يقبل يا زينب انت امرأة مخدرة مصون ما اطلعي بين الاجانر اي والله وخاف عسيا ما يرضى امن اردى اطلع خيالي يصير لعيون الزلم ارضى واخويا عسيا ما يقبل أخافاً يا المهر يزعل لا تنقش بعل التال وصيحاً وان أخوي حسين بل يسمع الند صاح المهر يا زينب تنقش ما بقالش راي ابن وقع ويصيح يا الوادم أريد أن ماي جيب الماي يا زينب وانا اخذيك ويا ومن يشرب ابو سكينا انقعد ويحاجينا وبمعصبت يا زينب اجروح لتكلف انشدها راحت ويا المهور اجت الى مصرع الحسين صلوات الله عليه شا تسويه والله واه واه سي... تشم حسين تشم حسين يتقلب لجرحا ولن الشمر يوكز برمحا يقل قوم لو اذبح شفاك وخليها على طول الدهر تذكى ترمي بنفسها على جسد المولى أبي عبد الله فلما تقسم عليه بأبيه وجده ثم بأمه الزعرى يفتح الحسين عينه ما من هذه قالت أختك زينب قال أختاه لا تزيدينني كربا فوق كربي انجعي إلى الخيمة احفظي لي العيال والأيتام يقل هرد الخيمة اجباري اطفالي رقب عناي على عيالي يزيان بها الشبر موش بقبالي دي شوفي علشتني شلو رجعت الى الخيمة لكن بعد ساعة قالت للامام زين العابدين يا ابن اخي ارى الكون قد تغيى وارى السماء قد احمرت والريح قد اسودت والمياه قد تكذرت قال لها عم زينب الى صدرك فسنديني واكشفي لي طرف الخيمة سندته الى صدرها وكشفت له طرف الخيمة فخر مغشا عليه ايوى اماما لما افاق من الغشي قال لها عم زينب استعدي للمصائب. استعدي للسبايا. استعدي للنوائب. لماذا يا ابن اخي? قال اني ارى رأس ابي على رأس الروم. ولي رفع رأس الحسين إلا والخيول قد هجمت على المخيام والمنادي ينادع رقو بيوت الظالم لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية فتفاررنا بنات الرسالة من خيمة الى خيمة ومن خباء الى خباء والمنادي ينادي كل من عليها من الحلي شيء تذبه يلا سليب سلب سليب ونهب كل من عليها من الحلي شي تذب ملزوه من الصيوان بالنيرا نشب لا تدخل الخيمة قلوب الحرم ترتا ليجيك ابو فاضل اخواني وين يا ابو فاضل يا زينب وين راح ليجيك أبو فاضل أخواني الأسباع قال هيا محزون تركناهم على القاع وحسيا وأخواني مع كل الأحب وام العزيز حسيا يا زيادب ذبحنا فرج البطل راس فضخنا وامال ولدك اكبر علي بالخياين دسناه والجاسم العريس متوسد الترباء واللي يرد الخياين عنك داسه الخي قوم اركب الناقه ذليل مالك كفين قومي يا زيانه وركب نوق الباسين مالك ولا اهل لولا احب لما جن على عليهم الليل اصبحوا يبكون وينتحبون تدرون ليش لأن المعركة هدئت ها والتفتوا إلى القتلى يطالعون من هنا وهنا فلا يجدون رجالا الا نساء ثواكل وله واطفال يتامى يبكون هذا مستوحش من ظلمة الليل وهذا يبحث عن ابيه وهذا يبحث عن اخيه وهذه تبحث عن زوجها اشلون قضية ليلة الحادي عشاء فأمر ابن سعد لعنة الله عليه أن تعقد خيمة صغيرة جمعت الحائلة زينب عليه السلام كلها في تلك الخيمة لكن بينما هي كذلك وإذا بها تسمع بكاء امرأة خلف الخيمة من هذه المرأة وليش تبجي طلعت الهان جاءت خلف الخيمة وإذا هلمر مصور إلها مثل الرضيع مدنيته إلى صدرها اتقول لبني هذا لبنك لقد ذر صدري قم وارضع <تصفيق> اجت زينب يا رباب ما يبكيك قالت سيدتي أراث دي قد ذرتا فَذَكَرْتُ وَأَوْ وَلَدِي عَبْدَ الله اه؟ اذا انت مفارق شوية وعندك فقيد حالة بيات ان شاء الله تجي مصابك شي تقول الربا اهز مهدك يا عبد الله وعاين للمهد خالي وش ما خال شوف انك عليك دلالي شوف لم فارق شي يقول تقول لا خيالك ما يفارقني يا ولدي خيالك ما يفارقني يمر بعيني كل ساعة وتمر ضحكاتك بسمعي وتفت روحي الملتاعة والله يا ابني يا ابن المشعني قبل لا يكمل الرضاعه يا غربه ايامي يا وحشه ليالي شوف الامه هاتي عدهم بعود تقول اي يا وحشت بالليل نقعد ما اشوفنا متعودت تنام على دراعي يا ولدي تنام على يميني ايه اي يا اي اي اي غربتي بالله من اقعد ما اشوف النك ولا تندى وتصرخ لي حتى اقعد ورض عنك يا هيك ولدنا الليل واغفى من اسمع النك بشر اسمك فوق بعيني وخيالك دوم هب والله لابني لابني لابني انا جيت وكل دليل تعاب لابني من العطش ما لابني والله لابني علي بيت الحزين بالقلوب لابني ونوح عليه كل صبح ومسيه يا عليه كل صبح يا كل صبح أجمعت الأطفال في تلك الخيمة والنساء ووقفت على باب الخيمة فبينما هي كذلك وإذا بها ترى سوادة قد أقبلت عليها وضعت يدها على قلبها قالت يا هذا من تكون أين لا تدخل علينا الخيمة فنحن نساء المسلبة لا تدخل علينا عدنا يتامي مرتاعين هالاطفال لا تروحهم يلجأ يم خيام نشتريد خيال ان كان قصدك سليم ما خلى العده هجموا علينا وفرهدى وما في خيامنا شكوى الى الله سلبه حتى ازرنا كل ما نخينا ما لف واحد رحمنا هذا الخبر علداك ولا تروعها لا صد لا تروع نسوة المظلوم بالليل ما تسمع الحن بالمخيم ولع شوف يا كامه تصرخ اطفال تصرخ ما تسمع الحنه بالمخيم ولعويل ما ينكسر قلبك حراير مالك فين تجمع لها كفيل تهجم عليها في محلها بليل خيا وان ما يكفيك حتى تدخل تشو تريض بخلي الحرم تتستر بلش هل جاي تنبالي اخبر لك من الخوف بالغصب يا هذا علي اشرح الحاء تحشيئه يسمع ولا سمعت كلامه من غير نور يلوح ومضيق الثامه كل ما حشت دمعه على خد اتهامه نادت تصد والله انتخيت بفحل رجال اما انت رد لا انتخي بغوث المنادي يا هلي يا علي! يا علي! اما انت لا انت اخي بغا اذن من اعدي من اجيل عذر ناصر محمد. الهادي قال ايه حرة مصيبت اج فتت. لا تعددين مصيبت ايج ما تملي. صاب اللي صاب ويج صاب قلبي يا حزينة تخبرين من شاف المصيبة نصوب عينة قالت من انت قالنا لما تنكرين انا ابوك بنت علي ما خف الحق رمت بنفسها ابا علي ضربونه أبا يا علي شتمونا أبا يا علي سلمونا أبا يا علي حركوا خيامنا أبا يا علي ضبحوا رجالنا أبا يا علي صعد شمرون على صدر الحسين اتقل لأبوي الشلمانعك ما جيت يوم اللي اندهينا لو ما سمعت صواتنا يوم انت خينا قل بنتي ما خف حالك علينا لكن ايش بيدي رايد الله لتشبه الحق رد الخباباري عليلك والخواتين وانت لوين تريد قال الغريت ليش رايح يا ابا الحسن يقول له انا ما اتحمل ما اقدر انا مقدار بات بكربلة واسمع هلونين مقدار اشوف احسن يتعفر بالارمال والصيم يلا وروح يمنجي العذراء متقدر تشوف احسين مرمي فوق غبرا اشحال اللي شافت شمر صاعد فوق صدره هبر وداجئ وشال راسه فوق عساء لا تبزغ يا شيمس كي لا ترى يا زينب حسرا ما عليها خمار تستور باليمناء كفا فان اعوزها الستر بدا باليسار الهي نسالك وندعو ادنا مر ادنا حوائج ها كثير يسألوكم الدعاء هناك طفلة مبتلات بمرض السرطان الخبيث جلكم الله ادعو لها بالشفاء هناك أيضا كثير من الإخوة يسألوكم الدعاء وأنا راح أقرأ هالبيتين لشفاء المرضى بالذات ها؟ وانت ارفع ايدك ليلة احد عشر وصلت الزهر إلى والقلب منها محترق والراس مكشوف ش تقول جبريل وين اتساعدهم دلني عليهم قال هيا زهرة ما تقدري تنظريهم كلها بلا يا روس وحزني عليهم والرؤوس شعلها برأس السمهر اللهم نقسم عليك بخدر زينب بوحشة زينب بحسرة زينب بدموع زينب أن تفرج عن مرضى المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر لا سيما من أوصاني بالدعاء وعلى الخصوص العلام الشيخ علي المرهون والأخ العزيز أبو حيدر الكاظمي اللهم من عليهما وعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية إنك سميع مجيب اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين اللهم ارحم موتنا وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتح مع الصلوات صحي الشياطين بالكهربا لي